بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعبتهن وأحسر عبه واتقوا الله ربكم لا تخيطوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وفلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري معل الله يخلص بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن فأمشكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشبطوا ذوي منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعر به من كان لؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا مِنْ من حيث لا يحتسبه ومن يتوسل على الله فهو حسبه إِنَّ الله بادر أَمْرِهِ قد على الله لكل شيء قدرا واللائي حسن من المحيط من نساءكم من ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحرن واولاد الاحمال ادبهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعلن له اجراه اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تطاقوهن لتضيقوا عليهن وإن كن اولاد حمل فانفقوا عليهن حتى يطعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن رجوه واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاشركم فستردع له أخرى لينفط دوسعة ساعت من سعته ومن قدر عليه ذلك فلينفط مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت أنم بربها فحاسبناها شديدا وعذبناها عذابا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت ربال أمرها وكان عاطبت أمرها فعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد الله إليكم ذكرا رسولا يتبو عليكم آيات الله مغينات ليخرج الذين آمنوا يتبو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الضرمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات من تدري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض نثهن يتنذر الأمر بينهن بتعلموا يتنزل الأمر بينهم لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط لكل شيء علما